هناك دعا زكريا رب له قال رب هبلي من لدنك ذرية طيدة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك أن الله يبشرك بياح مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصورة وسيده وحصورة ونبي من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد ذل غلي الكبر من عاقر قال كذالك الله يفعل ما يشاء قَالَ رَبِّ جَعَلْتِ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَتَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمْزًا وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَفِيرًا وَسَبْحٍ بالعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِن الله استغفاك وطهّرك واستغفاك على نساء العالمين يا مريم قُلْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الْوَاقِعِينَ ذَالكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يُلْقُونَ أَقْولًا يَخْفُونَ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ, بكلمة مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْقَارِبِينَ